الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد برزانك شوستان غيشنا بابي جان لشرحي من مختصر الكتاب الرئيس الصالحين من زاني برئيس فوشريس إمام نووي رحمتي خي قولي البيت أم باب الدفا الميت أم باب الحث على الازدياد من الخير في اواخر العمر أم باب باس لودكات هانماندادات تشجيع تي انسان لتمني قولي خويدا لاواخر عمري خويدا زياده شاكباتو خويك لاكادو بخوي عز وجل باب الحثي على الازدياد حث وتاب بود بازكريت في بودريو حمدري على الازدياد من الخير زياده شاكبتي زياده الخير زيادة في زياده الريفاج بجليد في اواخر عمري لكو تاي عمره كتاي ثمانين ده. بوي أهل علم ده فارمون القديم ده خلك الشاري مدينة. أقرب كسي كان عمره بوش هالسن صار. فايبنا هالسن صار يبقى. يترخوي اللي الدنيا ده أبري. تواتي من دين داربو، لقال أول شخريكي كسابتي حلالبو من داري في ذاك الردي خزانو خانو بروجيان، لحال أول شخاب رسيكي ذو شهيد ذكر، بلام كاتي عمري دقيرش تسل، إتير أمها حياتي أي فرموا ذاك برو، خانو جيانو توا كدو كتهاتوا، لتشنصادي بس خليجي خاب رسيكي بو، إت أو في زنا هذا فرمون هان داني الشرع بو إما كهال مددات زيادة و لا تمن كاني ولا تمني كوا تمن بو او اخيري بخير يوم توش حسني خاتم بيت با او ندعي بالله او ندخل دبريت اخيري بخير بيو لسات صار قدم وفاتك نق بدنيا مشغول بعباد الدين وتعالى ما مسا لم بابا اجه تنفرمدي هنا ان شاء الله اي مش وك مختصر اول الكهات لم تختصر حديثين ذا قال الله تعالى أولاً نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير سورة فاطر سيحوت. فرمي آية سيحوت لفرمي آية إيمت تمنمن بأي ولدا أو تمني كبير ليبكي نبو بخوتها أنا بكي نبو آية تمنمن بي نداً لحاري اذا إذارتان بوهات فيتان بريد إتركاتي مردن أو دنيا فدنوا تراوا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير عبد الله بن عباس رضي الله خويلديه عالم مفسر قران هو زوله للمفسرين كتفسير ام عامه وخذ فلمن نعمركم ستين سنه ايه ايه متمن من بايه وندى شخص عمر مان بندم شص صاله من تابو لا خلال ام شص صاله يشتبلي اخوانا قرايتو شارزان نبيتو عباد اخوانا كرت ام تفسيره لا هم تفسيرك كبقوت له شيء اسحاديث باب شرحي دفاع و هنديه الله زين افرمون ايه عمر مان بيتان ندى شلص صال جيان حبتانك دواء وتفسيره افرمون ايه عمر مان بريئ و ندى تمن مان دليج نكد لدنيا هش صار عمر تامه هالبير تناك دوا هندي فرمون كتاب بلوغ هالمندالوي اللي بلوغ بدو أقوى من دالله بي أبو ساك نكذب أهم تفسيراتي يا برام تفسير أقوات وهو علماء فرمون الشخص الصالح تو لدنيا ده الشخص الصالح جاي إخواته مني بداية زورش تدبيني هالبير نكذو هربة سوت الجريمة هربة الجريمة وجاءكم النذير إذا أربون أحد لي وجاءكم النذير هذه عبارة من الآية كي غمر بون أحد بالرد هذه فالمؤايح سارو رشس بيت يكود سبيتي نشاني اما بلغي بوي كبير في نوى بتابني فيها وثمانين ثمن لا سرسو حسابك حاطو دنيا بجيلي والزمان يجي جيل رجت. كأفرميد الشخص صار. سجئ أمتي محمد صلى الله عليه وسلم. ثمانين لشخص بوحافتايا. دقمني كم يعني لشخص بوحفل درجة البرهشتاوي نوات. زوبيان لبيني شخص بوحافتا أمرين وفاته كريم. بيلوي كوالبتشلا وسبيان وصيفين جوسية وفاته. بسونا قبلان. بغمار فلوه صلى الله عليه وسلم. أعمار أمتك ثماني أمتي همين لشخص بوحافتايا. كم ينتهي بر ابن لوزاتر آي عيد لا لا صار صال صال. سبحان الله أقربه بشرفي وشفافيسي ودين نموسيقى إذن عراق دخواته هر خليجي غيبته غيبته غيبته كارية كفا بركتناوه خوا أو تماني دابته ببير ملكتاوه خواه على فرميه أوقو منتي خواه بسرده وجور التهديد بجيه آية تمنمان ندافتان لسر جديد نجيان أو تماني كبيرت نويته بيد نقصب إنسان التمنى أول دوره هرب جيرو يصوتي ما بيتواه زود بني ذا بياو كان لكن إحترام بوحاظي كدا نشتوناه جن جا كدا بيلي برودين صد عيبلي والله من الزلمي بتمان بيستوى لمزجود أرتشوما فيش يوم أمسجوتهم الجاني من, من, من, من دار يبيني هش صالن ده صالن يوجي أكل قرب الله ومزجودتك دلته من عجائب وقصي هذا. تون يعني أقول نبي صلى الله عليه وسلم نار النجشكار، أم نجشكار درواية. بعد جورب إنسان نجشكار أو اللي من دار النجشكار اللي جورب فعل خرابه. فناقدي بخوي جورب جربان. توصي أم عقيدة لا تمني فيي صعبتو قالتي واي أكر هذا ذكرناه ك. قال تقريبا جن دايد واي, أم واي. أم واي. ولكن يجب ان يكون هناك فلان يكون هناك فلان يكون هناك فلان يكون هناك فلان يكون هناك فلان يكون فلان يكون فلان فلان فلان قول والله أما بس بقرأ القرآن بعوربناكم بفرب بعوربناكم دروكا دروكا دروكا فنأجل بخوا أقص أنا خلافة. انسان إنسان ثمن يجوربو بخوي بشيء توه من ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نبيه عمر ما أنفته عن ورش السفيبو سر لي السفيبو خلق بتبنيه أو تخواز بتبنيه خلق بتبنيه بق شيء توه إنسان أفربيت. نک خوانه خواسته تالی، درجی، گرچی، لتمانی پیش انسانی آخر شر در جی. ن نزدیک قبلی که وی نمزمان که وی نمزگودی شویه. آیا ور به مزگود مزگود با عمل منایه؟ ای بوری برو دین نایی دین با عمل منایه؟ او عیبادی کرتشیده شد. چیلو دنیاهاتو دوام. تمام جورا قربان سری اقسان بکار. همین چند چون لو خواب ما بر زیاره بر عالم. بوی زمان دفرمون. ولكن يجب ان يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص لزدنا ما يكون هناك اشخاص يجب ان يكون هناك اشخاص يجب خوزي ناكلين حرام أبو جنجة وأخيار هر حرام بالجناح هو ده وأنا بو أم عقب الصحت زيادة بو اختيار وPILE كيا لبر الإنسان PILE كا أو الشهوات كا لجنسي لجسم جنجة هاي لأ لا أنا خوي بو أجرير خوي غير زبو خوي, خوي خوي خروج يعني خوي أم ضعيف ولا يان بقشماناتيك ياخر بيبلي ما شاء الله يشجع زودلي ترى واي واي واي واي وشيخ زاني شيخ الجزاني ان جا فرمني وملك كذاب في شواغي دروزن بو في شواغي دروزن في شواغي توزت برضو دولا من دي زود الصلاة داره تشي محتاجة كدسي كرتو او في لا في تكبر فأشهد أن مصيوب حديث هنا واشلون أنا فرميت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غمال الفراء فرميت صل الله عليه وسلم أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ ستين سنة رواه البخاري ده فرميت خير بالعالمين عزري نهج بو أو كسي ك عمري داوي تاهش الصال، واتكذب تمني بقى تاهش الصال، تمني جيشته الشصال، هيش عزلك لخوي دورني، خوي أو نذاني أو بيجي جيشته، هيش عزلك لن يقرن بسر وياه، ده صار زاتر، إنسان أقول لو شصاله، يجير نبيه، الرجال باشيل دوز بيتوا، كم جري ما بيه، هيج اخرسوبه كان هنا وهيج استفاده وسود العلم في عندنا بالوقت هيج استفاد لها مشكل المزغد بس, بس ديمن الله إلى إن اخر باوكسي مش برجيل السلوى كاخويره بالعالم هيسك سي عقوبنا د هتا حجلس الجوجينا كاد يقامه حجنا كاد فيها الشصال لا تسلتو دا او ديوا حجلوها توا النمزاني او هابو بخاف منغيش ما غير لا يلي بيديه ما خود خوت لا بدي الحق اجينا ما مجال نماوا و زانا د فرمون توابني الشصالي ما ظني أولي كذي تلوى و تواودي و أمر باني أمرتي كل يخوان علي بعد باليواري قبروايا لم ردنائي أو بري شاقبة أو بري مصري حبة أو بري خوان أزبة أو بري هولي خب قر القر لقثوة راسي يبلغ أو تن أنفاسه تن روجت مع وتوه بتشاكب بيو بخيري بيو دنيا بجيلي بإيمانه برو خواب بروي خواب فرمي أم بلو من أم عبده هذا برو من بإيمانه و تمنا كل الدنيا بضائعنا ذا خداسة الوامكا ما مسح حديث كيهنا وتوه؟ و توا بابا فخذ اخواني المختصر حديث كي من بن بجي دي يلم لكن اخر حديث ما جابري كوري عبد الله رزايا خويل في غمال خوات فرميتي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه رواه مسلم همو انسانك لروجي دواي الزندود بيتوا لسر او شوازه کمردوه همو انسانه ل دنیا دار لسر چی میخواید ل قیامت آوازندو بیتوه اگر شک کاری بیرسه شک زندو بیتوه خرابه بیرسه خرابه بو بو آوی علامتی بیبو خود که خود بناسی چون بودی تو دنیا با جایش و علامتی آخر خیریه یعنی آخر شریه ول نام محشری خافضه میکند اگر انسان اتلافی هو سر برزوش كومنت كي اغليسان يشارك بي شن ذاك اسامي امني املناه مزغد وفاتكر لانه نوجد للركوع والسجود وفاتكر للروج قيام زندو بيتو وا او شي وازا كلا قيامتها خلاص يتوا لما سبحان الله ثلاث الصحابة كانت فيها صلى الله عليه وسلم ورزائي أخواني الليوية بلو حج دوتين بلو عمره جري احرام لبريان بو لرقا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك او عايح ذكري حج يا عمره ك هات نسلي تمعشان جانا دوا فاتكر الدفن وكفن في غمار أخاف الرمي صلى الله وسلم باني سلي مدن سلي ما بوشنه شو يبعث يوم القيامة اللهم لبيك. سبحان الله لأنه انسان هوي بروتيي ام زلامه لنا محشرها وركار لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك خرج يسيريك يعني شيء يعني دنيا بجيش ببروح حجتهم لري حجوان بهاتها مردومه اوضح يا اخي انا دوه اوش علامتها هي خرجينا ام بهاجتها اخوات تكريمي كده مو ذكرى اذا انسان بلد نيته شعب كربل لاخر عمر كان بتايبتي حاول بد الاخوه زول اخر بخيلي جا برم همو انسان انك ذنوب يتوا لسبع حالات فردي استنى اخو شو لري عمره لري صدقه درن للقران درن لري صلح لنام مسجد لري مسجد وفاتك الدوار امهرهم ويك ذنوب يتوا لقيامه باش يوازي حالته بناق لا سيخرافه ذنوب يتوا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 انسان <تسجن> الريباحو الريباحه جواردي باوكسارخوش الريكه على قيامه فانا اجري باخوان <تسجن> انسان <تسجن> قد زيك بالزيتي زندبيتو شي ابروتونيتا انسان الشروافي زيب سنايك بال لحوش يخلقوا ولا بان <تسجن> سرباني <تسجن> خلقوا لمالي لنا وجلي فندقوا باخلاقي كذبي كل لا مردي بيد تونس زدو غش بيو قاتل دزبي بويه يا غمر فريد وصل الانسان قاتل لا بارزور دور مسريوتي كجراوه صاحي محشر اكبه قريه امش اعمل كشني فيها يا بينيا قولي ربي هذا قتلني يعني سالني لكلو دوا كل سريخه بلا سيدي يا رواه بلا اخو اخوايا سنبيوني ما ان في يوصل لي كدا ان في او أم بل أخوات بل بمحكمة إخوة محكمة إخوات محكم فرأى قل البخوات قولي هربان نبرتيل يا نواسطة هي يا يا سخوات أحكم الحاكمين حكم دكاد أعدل العادلين خوات الف حكم حقي مهم الدنيا يا دم تا الزندوبون وكذبا جواني بيت آخر خير البيت فرمي يبعث كل عبد على ما مات عليه همه كثيرا سيرا سيرا سيرا سيرا سيرا كلا سيرا سيرا جاء خوش يستان كما مصطفى فرمي في ويسا إنسان لكوتا عمرتان كوتا تمني تمني قولي خوافر هل أوي إنسان خوي رابين رابين رابين لسر طاعته وناسيه بوء كوى آخر خير والله صالحين أفرمون النسان بولا دنيا خفاسق بوا على خربوا قراني بي جوا حاولتو عاوتو ذوقي اللي قراني بي زو اخر الرقصتي و سماشي بو بو غشاو تو هر لو جيغيل نشو تخلك البركيو سمايتي كدوا اهلي والله تيل ديار لسرم رقا بو وا من زانيوا ظلمان بي سودا اي فلان كس قل لا اله الا الله دبر لا اله الا الله دبر لا اله الا الله لا اله الا الله بلكو اخر كلام البي في عمرة فرمي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هرمس مانك بمريا آخر وشيل الدنيا دبر لا إله إلا الله هش معمود يبني بحق قال الله دخل الجنة وبهش ديان في ما أنا قلت لا إله إلا الله أنا قلت تقوى دابضة تربوتية وقافية تربوتية عرق دبر لا إله إلا ما هو شوازوفاتك يدو الدنيا لا إله إلا الله قراني قراني قراني لا سر مرج وخذ جراني وتجزيج جراني في عكلين سر بعده لا سر مرجaya جاء هذا أمامه يبرلائل هذا فلان خسر راقص تجغنها هتقطوز السيريم أمام ابن رحمه كبازي دا دا دا دا أما أما أو شانأ والله اشتويت الإنسان جراني ديت يعني لا سر مرجأ بين دايو يشي لا عقلان كا غورو بو اخوي و سجييت واخلاق رجاني مو تركناك هو انسان يشبهه شو لا سلام يقول بالله الله لها بسم الله الرحمن الرحيم لا باراوكا لا ياخو شو زني إن شاء الله بلغ من طاعة أخوة بتعب تجيبه في مكان دنيا بياقيمتها او جنتها ميل قديني أخوة يجيب قشين وار تجديعي بكم تو جنت داري تو أودكير والله اج السارد وبتو سبب يكون هباري أخوة تجديعي بكم بيقصي جخير بقصيتو بكم بته مزقوته نيش خان وشاق نسيت بعلي بطالب أي علي غيتي بعد دوست بدنی خواه که یهودی بون. باعث جنبه که بولی خواه. و اللهی خواه اگر پیاری گیداد د، شخص گیداد د، لسد د سیتو، بقسیتو، بیت نبی اسلام و، آماده شرکت ربطو لیک میگل، یک فت حشر، لیخوا. اون خیلی ربطو. دنست صحتی خلاص بکن، آماده جاری خلاص بکن، آوید سوتوش شلب تجیع مکن. باقر خود بیودو برزه خود بیه. بله، و الله تو گیری. آو اسم مزگل. قرآن خوانم، زینا نکنم. قرانی بیش نه نشایه وار پرکیه، نه نزیک خراب. دمو دارم خوانم پا، پرسوا خواه موفقیم که خواص البرزیم که توشوق آن پیاوبه تجیع بگی. ام تجیعی تو لیخوا اجدب ونسیه. سردم بگی تو، قصی خلودی لیخوا جناباری. لوانی به هوی عو خویت عقب به گرب داد. آخر مخیر بیه. دارم لیخوا گرب مهربان. خواهربه خاطر نه جوان کند، سفته برزه کند. خدها اخر ما بخير بيني لا دنيا دل ما نفي الا بايمان نبي اخويه باشواز المدخل لمن راضي بي اخواله سلحارات المملوكي لمن راضي بي ابر ما النبي فضح ما نفي اخوا سته المقي بلغت كرمي فوت وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء لفضيله الدكتور